نقول نؤدي بأنفسنا وننصح إخواننا حتى ترزق أو نرزق ما أمكن شيئا من الإخلاص أن نعرف عظمة الله وضعف خلقه فإذا عرفت ضعف الخلق لم تقبل أن تصنع شيئا من أجله وإذا عرفت عظمة الله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 والله يقول هنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله فلتكن رغبتك ما في طيات قلبك حالاً ومقالاً أن تقول اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك